عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم عن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء قال فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيض عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس